ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة مِنْ من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول السابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله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 الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا علانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض